الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من وعلاه أما بعد مع الدرس التاسع والثلاثين من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف سورة المائلة قال الناظم رحمه الله تعالى أسكن معا شمآن صحة لهم وفي كسر أن صدوكم حامل دل وعن قصر شدد يا شفاء وارجلكم بالنصب عما رضا العلا وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الاسكان حسنا وفي كلمات السحت عما نهى وكيف اتى اذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونضرا صحابهم حموه ونكرا شروا حق له علا ونكر دنا والعين فارفعوا عطفها رضا والجروح ارفع لضل مثل الملا وحمزه وليحكم بكسر وصبه يحركه يبغون خاطب ملأ بسكن ما عشان صح كلاهما الا هما اي ابن عامر وشعبه بسكون النون الأولى في لفظ شلان في قوله تعالى ولا يجري منكم من شلان قوم ولا يجري من نكم قوم في الموضعين هكذا يقرا شعبه وابن عامر وقرأ الباقون بفتحها شنآل وفي كسل ان صدوكم حامل دل اي قرأ ابو عمرو بن كثير بكسل الهمزة فيه ان صدوكم عن المسجد الحرام على أنها شرطية وقرأ الباقون بفتحها ان صدوكم على أن لتعليل الشنآل فقرأ الباقون وفتحها على أنها تعليل لشنآل دعم بعد ذلك قال أو نجمع كلمة شنآل مع قوم مع كلمة ان صدوكم ونبين مرات القراء فيها على النحو التالي أولا قرأ ابن كثير وابو عمرو ولا يجري من لكم قوم ان صدوكم قرأ ابن عامر ولا يجري من لكم شنآن قوم أن صدوكم. وقرأ الباقون ولا يجري من لكم شنآن قوم أن صدوكم. أما صلة الميم وثلاثة البدل لورش، فهذه أشياء تقدم ذكرها في أبواب الأصول ومعلوم الأحكامها. لدياء <تصفيق> قاسية شفه. وأرجئكم بالنصب عم ربا على قرأ حمزة الكسائي وجعلنا قلوبهم قصية بقصر القاف أي بحذف الألف التي بعدها وتشديد الياء قصية على وزن عطية أو على وزن رادية وقرأ الباقون بالألف وتخفيض الياء قاسية على وزن فاعلة أوره وأرجلكم بالنصب عما رضا على أي قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بنصب اللام عطفا على وأيديكم وقرأ الباقون بجر اللام وارجلكم عطفا على برؤوسكم حملا على المسح على الخفين في أحد الأقوال الوارده في توجيه هذه القراءة بعد ذلك قال وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم من إسكان قرأ أبو عمرو البصري بإسكان السين في لض رسلنا ورسلكم ورسلهم حيثما جاء في القرآن الكريم بإسكان الباء في سبلنا حيثما ورد وبإسكان السين في رسلنا ورسلكم ورسلهم بشرط أن يكون في هذا اللفظ رسلنا بعد اللام حرفان وكذلك رسلكم بعدها حرفان وفي رسلهم كذلك بعدها بعد اللام حرفان وسبلنا بعدها حرفان وقرا الباقون بضم السين في رسلنا ورسلكم ورسلهم وضم الباء في سبلنا أما إذا لم يقترن لفظ رسل بنا او كم او هم نحو تلك الرسل فضلنا بعضهم أو ورسلا قد قصصناهم عليك أو ورسلي فمتفق على ضم السين عند كل القراء وإذا لم يقترن لفظ سبل بناء بضمير ناء نحو السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أو سبل السلام فكل القراء يقرؤونه بضم الباء قال وفي كلمات السحتي عم نهن فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا أي قرأ نافع وابن عامر وعاصم بإسكان الحاء عطفا على البيت الذي قبله وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم الإسكان فالبيت التالي عطفا على هذا البيت أي قرأ بإسكان الحاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة في كلمات السحت حيثما جاءت في القرآن نحو سماعون للكذب أكلون للسحت وأكلهم السحت إذ الحاء وقرأ الباقون بضم الحاء سماعون للكذب أكلون للسحت وأكلهم السحت نعم و كما قلت سابقا يوخذ سكون الحاء وما سيأتي بالسكون في الأبيات التالية من العطف على قول الناظم في الدم بالإسكان قوله وكيف أتى أذن به نافع تلا أي قرأ نافع بإسكان الذال في لفظ أذن حيثما جاء وكيفما أتى سواء كان معرفا نحو والأذن بالأذن أم كان منكرا نحو ويقولونه أذن كل أذن خير لكم أو كان مثنى ناحو وفي أذنيه وقرأ الباقون بضم الذال في ذلك كله يعني نافع يقرأ الأذن بالأذن بزكان الذال ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم ويقرأ أذنيه والباقون يقرأون الأذن بالأذن بضم الذال ويقولونه وأذن قل الأذن خير لكم وأذنيه لا. قال ورحمن سوا الشامي ونذرًا صاحبهم ونقوى نقرا شرع حق له علم قرأ كل القراء إلا, إلا ابن عامر الشامي بإسكان الحاء فيه وأقرب رحما في سورة الكهف وأقرب رحما بإسكان الحاء لغير ابن عامر وابن عامر يقرأ وأقرب رحما فعرضنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما هذا ابن عامر بضم الحاء وغيره يقرأ وأقرب رحما بإسكان الحاء ونذرا انصحابوهم حموه قرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو عمر بإسكان الذال في عذرا أو نذرة في لفظ أو نذرة أما عذرا فمتفق على إسكان الذال فيها فالكلام على كلمة أو نذرة فيقرأ بإسكان الذال حمزة والكسائي وحفص وأبو عمر ويقرأ الباقون بالضم الذال عذرا أو نذرة لا قال ونكرا شرع حق له علا قال حمزة والكسائي وأبو عمر وابن كثير وهشام وحفص بإسكان الكاف في لفظ نكرا في موضعين في سورة الكهف وفي موضع في سورة الطلاق لقد جئت شيئا نكرا فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها في سوره الطلاق وكأي من قريات عتت عن أمر ربها ورسليه فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا يقرأ حمز والكسائي وابن كثير وابو عمرو وحفص بإسكان الكاف يتمقى نافع وابن ذكوان وشعبة يقرأون بضم الكاف نكرا لقد جئت شيئا نكرا ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. لا وكذلك موضع سورة الطلاق بلا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ونكر دنى أي قرأ ابن كثير بإسكان الكاف في لغ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أي قرأ ابن كثير في سورة القمر بإسكان الكاف إلى شيء نكر ويقرأ غيره إلى شيء نكر بضم الكاف والعيلة فارفع وعطفها لضل قرأ الكسائي برفع لفظ والعين بالعين وما عطف عليه وما وهو والآف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن نعم وقال بعد ذلك والجروح رفع رضا نفر ملا أي قرى برفع لفظ الجروح والجروح قصاص ابن كثير وأبو عمر وابن عامر يقرأون والجروح قصاص هم كذلك الكسائي لأنه قال ورجوه والجروح والجروح رفع رضا لا ملا فيقرأ والجروح قصاص الكسائي وابن كثير وابو عمرو بن عامر وقرأ الباقون بنصب الكلمات الخمس عطفا على اسم ان او عطفا على اسم الا وكتب عليهم فيها ان النفس عطفا على اسم الا فنخلص من هذا ان الكسائي يقرأ براى يقرا برفع الكلمات الخمس هكذا وَكَتَبْنَا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالالف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هكذا يقرا الكساء اما ابن كثير وابو عمرو وابن عامر فيقراون برفع الجروح فقط هكذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر والباقون يقرؤون بنصب الكلمات الخمس كما نقرأ لحفظ قال وحمزة واللي يحكم بكسر ونصبه يحرقهم قرأ حمزة بكسر اللام ولي ونصب الميم ولي يحكمه ولي أهل الانجيل هكذا يقرأ حمزة ولي يحكم أهل الانجيل على أنها لام التعليل نصب التلفعل المضارع وقرأ الباقر بإسكان اللام ولي يحكم وجزم الميم على أنها لام الأمر التي تجزم الفعل المضارع ولي يحكم أهل الانجيل قوله تبغون خاطبكم ملأ أي قرأ ابن عامر بتاء الخطاب في قوله تعالى أفحكم الجاهليه تبغون هكذا يقرأ ابن عامر بتاء الخطاب وغيره يقرأ بياء الغيب أفحكم الجاهليه يبغون نعم بعدها قال وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا سوى ابن العلا من يرتد عما مرسلا وحرك بالإضغام لغير داله وبالخفض والكفار راويح الصلاة وباء عبد أضمم واخفض التاء بعد فز وباء عبد أضمم واخفض التاء بعد فز لسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى التاء كما اعتلى صفا وتكون الرفع حج, حج شهوده وعقدته التخفيف صحبه الولاء وفي العين فامض مقصتا فجزاء لونوا مثل ما في خفضه الرفع ثم ملأ وكفارة لون طعام برفع خفضه غلا واقصر قياما له ملا وضم استحق فتح لحفص وكسره وفي الاوليان الاولين فتفصلا وضم الغيوب يكسران عيون للعيون شيوخا دانه صحبة ملا او ملا جيوبي منير, جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شبللة وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع الخد وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضاعفاتها العلم وقبل يقول الواو غصن اقرب عمرو الكفيون بإثبات الواو فيه ويقول الذين آمنوا فتكون قراءة غيرهم بحذفها يقول الذين آمنوا ورافع سوى ابن العلم أي قرأ القراءة كلهم إلا أبو عمرو برفع اللام في ويقول الذين فتكون قراءة أبي عمر بنصبها ويقول وتكون قراءة الوالدة في هذه الكلمة على النحو التالي أولا قرأ أبو عمر بالوا ونصب اللام ويقول الذين آمنوا أطف على أن يأتيه فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عندي ثانيا قرأ الكوفيون بالواو ورفع اللام ويقول الذين آمنوا وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بدون واو ورفع اللام يقول الذين آمنوا من يرتد عم مرسلة وحرك بالإدغام للغير ذالوه قرأ نافع وابن عامر يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه بفك الادغام اي بدالين الاولى مكسوره والثانيه مجزومه وقرا الباقون بدال واحده مفتوحه مشدده من يرتد منكم عن دينه قوله وبالخفض والكفار رويح الصلاة اي قرأ الكساء وابو عمرو بخفض والكفار اولياء عطفا على المجرور في من الذين وقرأ الباقون بالنصب عطفا على فيه لا تتخذ الذين ولأبي عمر ودور الكساء إيمانة الألف قبل الراء والكفير أولياء لا وبا عبد أضنم واخفض التاء وأخفض التاء بعد فز أو بعد فز قرأ حمزة بضم الباء فيه وعبد الطاغوت. وجر التاء في لفظ الطاغوت على أنه مضاف إليه هكذا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه وعبد الطاغوت. هكذا يقرأ حمزة ضم الباء وكسر التاء على أنه مضاف إليه ويقرأ الباقون وعبد الطاغوت نعم فعل ماضي ونصب الطاغوت مفعول به بعده قال رسالته جمع واكسد كما اعتلى صفر اي قرأ نافع ابن عامر وشابه وان لم تفعل فما بلغت رسالاته بألف بعد اللام ونصب التاء بالكسرة على انه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أكذا يقرأ نافع وابن عامر وشعبه وقرأ اباقول بالإفراد بدون ألف ونصب التاب الفتحة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قوله وتكون الرفع حج شهده قرأ ابو عمر وحمزة الكساي برفع النون فيه وحسبوا ألا تكون فتنة ألا تكون فتنة على أن مخففة من الثقيلة والأصل أنها لا تكون وقرأ الباقون بالنصب على أنه فعل مضارع منصوب وحسبوا أن تكون فتنة قوله وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين مقصطا وفي العين فمد مقصطا أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بتخفيف القاف في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يقرأونها بما عقدتم الأيمان بتخفيف القاف وقرأ غيرهم بتشديدها بما عقدتم وقوله وفي العين فمد مقصطا اي رواه ابن ذكوان بألف بعد العين فتكون روايةها عقدتم فتكون رواية ابن ذكوان ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان بألف بعد العين وتخفيف القاف وحمز والكسائي وشعبة عقدتم بتخفيف القاف ويقرأ الباقول بدون ألف وتشديد القاف عقدتم قوله فجزاء نوينه مثل ما في خبضه الرفع ثم ملأ أي قرأ الكوفيون الثلاثة بتنوين جزاء ورفع مثله على أنها صفة لجزاء وقرأ الباقون بدون تنوين في لفظ فجزاء وجر مثلي على أنه مضف إليه فجزاء مثلي هكذا لأهل سماء وابن عامر أما الكوفيون فيقرؤون فجزاء, فجزاء مثل وكفارة نو طعام برفع خضي دم غلا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بتنوين كفارة ورفع طعام على أنه عطف بيان أو بدل أو كفاره يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفاره طعام أو كفاره طعام هكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بتنوين كفارة ورفع طعامه وقرأ نافع ابن عامر بدون تنوين وجر طعام على أنه مضف إليه أو كفارة طعامي نعم هكذا يقرأ نافع ابن عامر أو كفارة طعامي قوله واقصر قياما له ملا أي قرأ ابن عامر المرموز له براويه اللام والميم اللام لهشام والميم بن ذكوان سيكون ابن عامر ولكن النظم أتى بهذين اللفظين أو بهتين الكلمتين ليكمل البيت قرأ ابن عامر بحث الألف التي بعد الياء قياما للناس فيقرأه ابن عامر قيما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرامة قيما للناس وقرى الباقول قياما للناس بإثبات الألف بعد الياء وضم استحقق تهل حفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتفصله روى حفص بفتح التاء بدلا من ضمها والحاء وفتح الحاء كذلك بدلا من كسرها في قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق فتح التاء والحاء مبنيا للفاعل وإذا بدأنا بكلمة استحق على رواية حفص نبدأ بهمزة, بهمزة, بهمزة الوصل مكسورة استحق لأن الحرف الثالثة من الكلمة مفتوح استحق وقرأ الباقول بضم التاء وكسر الحاء استحق مبنيا للمفعول وإذا بدأوا يضمون الهمزة استحق لأن الثالث مضمون ضمنا لازما قوله وفي الأوليان الأولين فتفصل أي قرأ حمزة وشعبة من الذين استحق عليهم الأولين الأولين جمع أول صفة للذين أو بدل منهم وقرأ الباقول الأوليان مثنى أولى خبر لمبتدى محذوث تخديرهما وخلاصة القراءات في هذا الجزء من الآية من الذين استحق عليهم الأوليان على النحو التالي روى حفص من الذين استحق عليهم الأوليان ثانيا قرأ حمزة وشعبة من الذين استحق عليهم الأولين طبعا حمزة دم ولو وله النقل والسك لكن هذه على رواية شعبة من الذين استحق عليهم الأولين نعم واتفق حمزة معه في استحق والأولين ولكن يختلفان من نحية عصول قرأ باقي القراء من الذين استحق عليهم الأوليان ولأبي عمر كسر المين نعم بعد ذلك قال وضم الغيوب يكسران منهما المختوم المختم بهم البيت السابق فطبسل الفاء حمزة والصاد لشعبة أي قرأ حمزة وشعبة المشار إليهما بالفاء والصاد في فتفصلة بكسر الغين في لفظ الغيوب حيثما جاء في القرآن نحو إنك أنت علام الغيوب الغيوب هكذا يقرأ حمزة وشعبة والباقون يقرأ بالضم الغيوب عيولا العيون شيوخا دانه صحبة الملا قرأ ابن كثير وحمزة والكساء وشعبه وابن ذكوان بكسر العين في لفظ عيون المنكر وفجرنا الأرض عيون بكسر العين أو وجنات وعيون كم ترك من جنات وعيون أو كان معرفا نحو وفجرنا فيها من العيون لعم هكذا أقرأ بكسر العين في كل لفظ عيون المنكر أو العيون المعرف حيثما جاء في القرآن ابن كثير وحمزة ونكساع وشعبه ابن ذكوان والباقون يقرؤون بالضم وجنات وعيون وفجرنا الأرض عيون وفجرنا فيها من العيون نعم وقرأ كذلك ابن كثير وحمزة ونكساع وشعبه ابن ذكوان بكسر الشين في شيوخة في قول تعالى ثم لتكونوا شيوخة في سورة غافر وقرأ الباقون بضمها ثم لتكونوا شيوخة قوله جيوب منيرن جيوب منير دون شك قرأ ابن ذكوان وابن كثير وحمزه والكسائي بكسر الجيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن بكسر الجيم على جيوبهن في سوره النور وقرأ الباقون بضمها على جيوبهم قوله وساحر بسحر بها معهوده والصف شملله قرأ حمزة الكسائي بـ بعد السين في لفظ ساحر في قريت علاء إن هذا إلا ساحر مبين بـ بعد السين إن هذا إلا ساحر هنا في سورة المائدة وفي المواضع الأول في سورة هود وفي سورة الصف في قوله تعالى قالوا هذا ساحر مبين وقرأ الباقون بحذف الألف سحر في المواضع الثلاثة بكسر السين وسكون الحاء وحذف الألف كما نقرأ في رواية حفص سحر قال وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصبر التلة قرأ الكساء بتاء الخطاب في قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك يقرأ الكساء هل تستطيع ويدغم لام هل في التاء هل تستطيع نعم على قاعدة الكساء الذي يدغم لام هل في التاء وقرأ كذلك الكساء بنصب باء ربك كما قال وربك رفع الباء بالنصب الرتيله فتكون قراءة الكساءها كذا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع هل تستطيع ربك هل تستطيع ربك أي نزله أي هل تستطيع أن تسأل ربك معنى القراءة تكون على نحو التالي أي هل تستطيع أن تسأل ربك وقرأ الباقون بهاء الغيب ورفع الباء هل يستطيع ربه؟ نعم ويوم برفع خذ قرأ الراء السبعة إلا نافعا برفع الميم في في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين على أنه مبتدا والخبر المبتدا والخبر أي هذا اليوم يوم ينفع الصادق يوم ينفع الله الصادقين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نعم قرأ كل القراء إلا نافعا بالرفع على على المبتدا والخبر أي هذا اليوم يوم ينفعه وقرأ نافع بالنصب على الظرف قال الله هذا يوم ينفعه الصادقين وإني ثلاثها أي آت الإضافة في سورة المعيدة على النحو التالي كلمة إني في ثلاثة مواضع إني أخاف يفتحه اهل سماء ويسكنها غيرهم إني أريد يفتحه نافع وحده ويسكنها غيره فأني أعذب يفتح وكذلك نافع ويسكنها غيره. كلمة لي في ما يكون لي أن يفتح أهل سماء ويسكنها غيرهم. كلمة يدي في لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. يفتح حفص ونافع وأبو عمرو ويسكنها غيرهم. كلمة أمي أأنت تقول للناس اتخذوني وأمي إلهين يفتح ونافع وأبو عمر وحفص وابن عامر ويسكنها غيرهم هذا الله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا نموذج للتطبيق واختراءات السبع من في الآيتين الأخيرتين الآيتين الأخيرتين من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه قراءة نافع من الروايتين. قالون ورش. عاطف على ذلك القراءة بكثير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم واتفق مع كل القراء مع السوسي تأتي بإضغام السوسي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا الرواة قالون على قصر من فصل وسكون الميم واتفق معه أبو عم. نأتي له بتوسط من على السكون أيضا. لو مجنة تجري من تحت الأنهار قال فيها أبدا. اتفق معه أصحاب التوسط نأتي لقالون بصلة الميم مع القصر واتفق رأب له كثير. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ثم مع التوسط خالدين فيها أبدا ثم روايه ورش لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ثم سكت حمزة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ثم ترك السكت لخلاد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه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 وهو على كل شيء قدير، و هو على كل شيء قدير، و هو على كل شيء قدير، و هو على كل شيء قدير، على كل شيء كل شيء على كل شيء هذا والله تعالى أعلم صل...